فشيخنا الفاضل هناك يعني التي تسمى اسلايمين ولكن هي على طريقه يعني مثل البقر واي ذلك الغنم كلما يموت منه ولكن البقر يعني يضرب فبعض الاحيان قبل ان يصل للذبح يعني يموت أما يعني الذي يذبح اسلايمك طبعا يعني يسرعه ثم يذبحه فهم يجوز له يعني تعرفون الحديث الطوال عن هذا الموضوع نعم. وطال يعني أكثر مما ينبغي. ولا ليس عندي زيادة عما عن قاله الناس إذا غلب على الظن أن هذه الحيوانة تموت بالصعب أو بالمسدس المرتد إذا غلب على الظن فهذه ميت وأما إذا غلب على الظن أو تيقن الناس أنها لا تموت فحينئذ انهل حالة والأمر مشتبه ومن اكتقى الشباة قد استبرى لدينه وعربه فالنالن ليس ما أقول ما إلا ما قاله الناس وإذا زكي التانيق إذا ذبحت ويحي جاز أكلها مدام فيها البوح في اختلفها العلم في بقائره مع عدم حركتها ولكن على الصغير أنها مدامت حي فذبحت فأليه الذكاء لكن في ضربها بالمسدس المهتدى والصاق تعذيب لها وهذا من عن فإذا قتلتم فأحسب القتل لكن ليس عني ما أقلص وما قالوا الناس بها أكثر فيها القول كل أهل يأتينا ويخبرنا بخبار هل تموت أو تموت هل هل هذه هذه البلد تزيد البلد في قرية الصعق هل الدجاج لصغره أغلبه يصعق ويموت يعني هل أنتم هذا الأمر ليس عندي ما أزيله ومش أعرفكم هناك المسألة الدباء ليس المسألة المشتبهة الخفية التي يحتاج الناس في ليلة تكتير والفطول ومتقوا الله عز وجل فكان الأمر سهلا ولكن للأسف لكثرة الأهواء والاشتباهات بوجود اللصوص من ينتسبون للإسلام من مؤسسات وعيئات تعطي التزكية لبعض الشركات الكاربة في هذا العمر حصل هذا الاشتباع على أولاة محمد صلى الله عليه وسلم وراجب على الإسلام أن يبتقوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن الشموع بارك الله فيك فشيخا هل ذبائح ي... هذه البلاد فت... يعني تلحق بذبائح الكتاب علما هل جلالك من المسائل المشكلة والذي يعتقله أنهم يلتحقوا بأهل الكتاب جمدًا إلا من اعترف أنه لا دين لهم ومن يلتحقوا الكتاب في نسبة النصارى في عندما قال علي رضي الله عنه عن نصارى تغرم ليس فيهم من النصرانية إذا شهر بالخام فهؤلاء أهلهم ينكذب بأهل الكتاب وكثير منهم لا يعترف نعم يوجد منهم لا يعترف بدين إن فكل أنا تهم من تهمني التي أنت منهم الكثير من شبابهم بخاصة في الجيل الذي لا يعيش أنهم لا يعتلكون وحتى النصرانية لا ينتسبون إليها ولا يحبون أن ينتسبون إليها الكثير منهم ينتسبون جيد فإذا اختلط هذا الأمر لأي الدرجة والواجب الواجب التوقف في اتحاقهم بالنصارى نعم بارك الله فيك وأنا هنا لا أستطيع يا شيخي لا أستطيع أن أغبط فأقول كده وكده مثلا فيهم مختارة في طبعا وكده تحقيق أحوالهم وفيها كما طبعا نعم بارك الله فيك هذا هو يعني على الجنة ولكن هل يضر كالمؤسسات أو الأمال في الزباء يكون هناك مثلا بودييون وغير البالد هذا يزيد في المشكلة انظروا هذه الدفعه من الوثائق يجب ان يتحقق الاستنادي إذا, اذا وجد اذا وجد واحد تابع لواحد لا صوره الضغط بالحمى جملته تحقق ولكن الأصل لا. يعني الماء بارك الله فيك لكن لا يمكننا موضوع وجود في الوثيقه او الشيء الكيان في لائحه المدرنه او بدون ما هو لهم نقل البيت لا ترك لوكي يجيب البعض أكل الكيك وغير ذلك التي يعني مكون من الكحول ويزعم بأن هذا يعني مكون للحفظ فقط ويعني لا يسكر إذا إذا تيقنت أن هذا من الكحول المسبق وضعت في الطعام وبقي أثرها أنه وضعت قطرة من الخمر في إنال من الماء فذهبت وهذا نبأ سليم ذهبت كما يدورها قطرة من البون في إناء فتذهب أعثارها لكن هم يضعون الخمر بالكيك يا شاكي من أجل النكهة لا للحق كذا بهذا لن يكون الحق والحق له مواد من أخرى قيد الخمر بل الخمر للأساس مما يسلع إليه الفساد ما لو اختلق بغير يسال إليه الفساد لذلك الوضع هذه الـ الـ الـ الهول له الكحول والهول كان ملكتاب العقل بلقه في ذلك من أكهة بقاء مع مقاياه ثلاث فهذا يجب علينا تحيمه فالذلك أيها الأخوة الأحبة الكحول حرام فإذا وضعه في هذه, في هذه الأطعمة وبقي أثرها لأن تطهير الاستحالة قال به أهل باني أن تتحول الخمر إلى خل أو أن يرب الماء على الخمر فيلهب أثرها ولا تسكل فحينئذ جوز شرب الماء أو وضع من الخمر على قدر كبير من الطعام لا شك أن هذا رجل يأثن بحمده ولكن الطعام جائز ما دام ذهب أثر الخمر هذا هو الذين قلوا أما أن توضع الخمر على الكيف فهو لا يبعونه إلا من أجل نكفة أجل نكفة يدل على تأثرهم بها أحنئذ لا يدل بارك الله فيك تكون نحكم ما حكم اطلاق او البدعه على على تشابك الايدي عند عوده الكيران وغير ذلك وقراءه الفاتحه ووضع اليدين على الفخذين رب يحب ان يسعل الناس هذه الامور اعتقادات باطله يعني يفعلونها يمنعون تشابك الايدي عند العقد أو يمنعون عقد الأقود ويضعونها هم يأمرون بوضعها على الفشدين أمام الناس بأن لا يتلعب بها ما أو يعقد عقد الأنواني الشبي فيظلمون أن هذا مما يظلمون أن هذا مما يمنع الحصول أدخلهم بين الزوجين فهذا باطل فما قلنا على باطل فهذا حكمه حكمه التالي وتالي كما قال العلماء لأن هذا الاعتقال بدون فهذا العمل يكون مثله بداي ولا قيمة الله وخاصة يزادوا اسمه حين لا هذا العمل على اعتقال باطل يصبحوا أن يجراموا جرامين كما يقول ما حكم الزواج بنية الطلاب فالدواج منية الطلاق حرام لا يجوز أن يذكر القول الآخر قاله من قاله لأن الأصل في الزواج هو الدواء من أين أي جينا بهذا؟ بالفضل الله ما رأيت أحد يحتج بهذا الحديث ولكنه نصر في المسألة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أندروا في أولي الأنصار فإنه وعرى أن يؤدى ما بينكما بينكم فإن الأصل في الزواج الدواء أما أن يتزوج به تل ينطلق فاذا يخالفه الزوات لك هو حرار ولذين يكون للمحله فليتقوا الله أولا لأنهم لا يرضونه لأعراضهم ولا يرضونه لأنفسهم لبناتهم لنسائهم لأخواتهم فكذا يعني يفعلونه بغيرهم لأنه في له خدا المرأة تريد أن تستقر سكنة هو تا يريد وان يتزوجها من اجل المتعه ثم يريد ان يسرها هو اشبه فيه شك يشك لو راى ان بالزواج الشرعي فما هو يريده الحاقه في صوره ذات لكن هي تريد زواج متعوب على الصوره وما هو يريد التوثيق زواج المتعه في هذا وقت هذا عقد حرام ما يتزوج وشعر جاء بتقرير الفطرة الصحيحة لما نقول إن هذا العقد لا يقبل الناس لبناتهم ولا لآخواتهم فدل هذا على أن العقد يخالف الفطرة وما استقرت عليها قول الناس ثانيا واجد ما قاله بعض الشيء ما قيمة رايه النية خبيثة أراد الله يتزدد ليه يستقر كانت فيها, فيها, فيها خير واستقرن فرق وما يورق فإذا بعد ذلك ساء خلقها أو ساءت العشرة بينهما فإنه يطلق والطلاق حلق ليس بمكره الطلاق جائز وإن كان في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كرهه للرجل وقال إن الرجل يتزوج المرأة وبعد ذلك بعد أن ما في بطنها يأتي ويطلقها فلا أرسل عن ذلك وأما الحديث أنبه على حديث إصحار الشيخ ناصر الضالي وهو باطن وهو أن الله لا يقبل دعاء ثلاثة ومنهم وإذن لديهم رأي سيئات الخلق فلم يطلقها هذا حديث باطن ويقصح وأخطأ فيه هو وكيف, وكيف لا دعاء الصابر كيف لا يقبل دعاء الصابر والصبر مشكور ومأمور به في ديننا. فهذا حديث بعض أما الزواج منية الطلاق فهذا لا أجلس هذه النية الأسية التي هي فيها نور الخيانة لهذه المرض فلنتقل لا لأيها الفتاة قالها بعض وإلى المعمالا القواعد الأصولية التي قالوها كما ذكر ذلك الشاطئ وذكر علي المسألة في الموافقات وكيف على قواعد أيها لكن هناك فرق بين أن تُستنبط المسألة على القواعي كتمرين وبين أن يُفتَى بها فلا بد من النظر إلى مشابهتها إلى أحد الأمري هي أشبه ما تكون بالمتعة وإن كانت ليست متعة تامة صريحة لأنها تنتحق بالمتعة ودودها ذيها به النية في التوقيت والأصل في الزواج التابير يؤدى الدواء والأصل فيه سكنة فأين السكن؟ <تصفيق> لا يتقل من يفتوها بها اي فتاة. نعم بارك الله <تصفيق> سياسنا هناك كان كاتحاد الطلب وفي العمل هناك شيء يسمونه ويمني المدافع عن الأمال وغير ذلك يكون هناك انتخابات وطبعا يعني الذين يتزعمون هذه الأشياء ده ما يكون من الكفر فهل يجب انتخابهم بأن هذا ليس من التشريع وغير ذلك نعم وهذه الأعمال ليست من التشريع في جاتها فيجب لمسلمين ان يدخلوا اكتحادا للطلبة وان يدخلوا نقاباتا للعلمات إذا لا يكونوا فيها من الشروط الباطلة نعطينا هذه القواني فليس هذه التحق بانتخابات البرلمانية لأننا نكفره البرلماني لأنه سلب حق الله عز وجل في الحكم والقضايا والتشفى لكن ان ينتخبوا كافرا فهذا ما لا يجوز لا يجوز ان يولى هل فيه نوع ولاية. فلا يدون المسلم أن يقبل ولاية الكافر هذا حرق بادة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والله يقول ولله العزة ولرسوله ولمؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري تعليقا ورد عند غيره مسندا وأن كان فيه ضعف ولكنه يوافق دين الله عز وجل في بما تقدم لأيات الإسلام العلوم لا يعلى العلو. علي فلا يدون للمسلمين أن ينتخبوا كافرا من أجل تمثيلهم مثل هذه القضايا التي فيها لهم استعداء ورفع نعم بارك الله فيك شيخنا ما حكم جوزة الطيب التي يعني هي مثل البغارات وغير ذلك الطيب مسكرة هذا شيء معظم بل إنها لو حريقت فيشتد اسكار وعن كثير من الخبر الذي يجم أهل الإسلام بقامته ولكن أقول كما قلت في موضوع الخط يعني لو وضعت جوزة الطير القليل منها في الأطعمة من أجل النكهة فنكهت ويتبقى فهذا البعض من مشايش أجازة داري. قال على إسكارها ولكننا بالأتبار الأصل مع بقائي الأصل هل تبقى؟ إنما يضعونها من أجل النكهة فإذا على بقاء وجودها ورأيته فتوى لبعض آل العلم يحرق الحشيس أم جوزة الطيب يعني يقص الحشيس على جوزة الطيب ليس جوزة الطيب على الحشيس وهذه فتوى القدماء وعظمها لإن حجم هيثم عليه ورحمة الله وتذلك آل العلم بعضهم فرق بين المسكر مائعا والمسكر جاملا ولا تفريق لا أصدر كقوله صلى الله عليه كل مسكر حرق وذلك بالطيب مسكرة بالإجمع فلذلك لا يجل المسلم أن يطعها ويستبدل بالنكهات الأخرى المعروفة التي حال في أصلها فالقرب جوازها ليس صحيحا ولو, ولو القليل الذي لا يجعلها جائزة لأنها كل مسكر حرى سواء قل أو كثر قل أو كثر قل يقول فان هر اطاش الجوسف الطعام نقول يا قاءثر يبقى اثر يبقى اثره يدل على بقاء العين فاذا اكله المرء كذا حقيقته فيلاش ما لو قلنا الضباء خمر في اناء ما هل لو شرب الماء تلاشى هذا الذهاب وهذا التطهير بالاستحاله والذي هذا حرام ولا يجد وأنا أبتعد عن الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما عن كل مسكر ومفتق لأن هذا اللب ضعفه جماعة من هذا اللب مفتق عن قوله صلى الله عليه وسلم لما أذكر كثيره فقليله حرام لأن هذا الحديث وإن صحعه جماعة من العلم والصواف وأنه صحيح ولكن بعض العلم وقفه على عمره كما فعل الإمام الدار عليه ورحمة الله في كتاب العلم فمعنه وره معنه الصحيح لأعمى رضي الله تعالى عنه فضغت بفترافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأغلب والد العلم أنه ما به فهو دليل في المسأل ولكن منبهه على ما يقوله الناس من أهل العلم في هذا الحد نعم أغلب الله فيك شيخنا كثير من رجال الأعمال أو اللي عندهم مال يشترون البيوت كلما يكون عندهم مبلغ من المال يشترون البيوت أو شيقة وغير تلك لأيجارها فكيف يستخرجون الزكاة في هذه الأموال الزكاة لا تجب على شيئين إجماع على أموال الطنية إلا في الذهب الصلاة أن الذهب عليه الزكاة ولو كان في ولكن أموال الطنية لا زكاة تمنى اقتنى الساعة ولو تمنى الملايين ولو اقتنى بيتاً وتمنى الملايين على أن حمار الكراء لا زكاة حمار الكراء يعني كل شيء اتخذ للإيجارة واحد عنده بيت وأنا أعجب لوجود أحد يوجب الزكاة على أموال الإيجارة لكنها هنا مسألة المسألة الأولى إن إن الهروب من الزكاة بهذه الأمور يعني يفعل هذا الأمر فإتموه فإتموه على الهروب على النية الفاسدة يعني بعض الناس يسمع أنهم يهربون لألا يدفعوا الزكاة فيشتروا لهذه البلود من أجل من أجل الهروب من الزكاة فهؤلاء آتمون بهذه النية الباطلة الشيء الثاني لو وضعت هذه البلوط للإجارة ولكنها في حققتها مرصودة للبيع لأنه هو يرصدها للبيع لكنهم خلال أرضها البال لا يمنع من إجارتها فهذا مال من أموال الزكاة التي تجب في الزكاة لأنها عرور التجارة على الصريح على الزكاة وهذا قوي جموان العلم لأئمة الأرض وذلك في ذلك إلا الظاهرية وخلافه في ذلك المسل غير مرتبع فأموال أغول التجارة عليها زكاة أما أموال القنية لو أن أردنا أنه مصنع بمئات الملايين فلا زكاة على هذا المصنع إنما الزكاة على المال الذي يدخل عليه ما لو بلغ النصاب وحال عليه الحال فأموال الكراء البيوت التي يبتخلوا الناس للإجارة السيارة التي للإجارة وأدى ككين واحداً لذكان يؤجره فهذا ليس من, من أموال الزكاة إجماعاً أقول ومن خالف هو الجانب في هذا المساء نعم بارك الله فيك كيف نعمحك من التصوير الفوتوغرافي والتصوير في اليد علماً كاملاً أو نعقص بعض العضاء كالرجل رئيس لذلك وما حكم الكريكتين الرسم الكريكتين التصوير حرام هذا الذي نتقنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعن الله المصورين ومقوله صلى الله عليه وسلم أشهد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فالتصوير حرام فلذلك رسم اليد رسم الإنسان باليد رسم الروح ولكن نحن نقول المصورون أي إذاته كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما سأله الرجل قال وإن كنت لابد فاعل لا روح فيه فجرثم في الشجرة والنهار والقمر والشنس وما شبهاته أما جرثم جغت لا روح فلا يجمس ولكن ورد حديث ولكن ورد حديث أن الصورة الرأس ما تصير الشيخ المعصر لانضاني له لكن عليه كلام في العلم الله العلم يوجد مطولة التي هي وذي كريمة معاه ولكن الصحاء ولكن اختلف في هو مرفوعا أو موقف مرقوب. فلنصع موقفا أو مرفوعا فصح حكمه أن صورة الرأس فإذا صور الناس شيئا من غير رأس الإنسان من غير رأسه مع بدنه فهذا جائز او دابة صور بدنها من غير رأسها فجالس انه مصرورة الرأس كما قلت هذا يختلف في رفعه الوقف والاغلب من اهل العلل على انه موقف لكن يعني يصرح اخذ الحكم منه كما اخذنا حكم جواز تصويري ما لروح له من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه لانهم هكذا فهموه معنى الصورة فإن الصورة باليد على أي شكل كانت سواء كريكاتير أو رسم مشابه وبدقة هذا حرام والناس قدير لم يكونوا يرسمون الرسم الدقيق لماذا هؤلاء الجهلة من مشايخ بعض الأحزاب الإسلامية الذين في مثلاتهم الكريكاتير يرسموا الأشخاص هذا حرام وهو لا ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما التصوير الفوتوغرافي فلا أعتقد حرمته فهو ليس من التصوير منهي عنه إلا إذا انتحق به مهما كتصوير النساء عاليات أو كتعليق الصورة تعظيما في البلود فهذا هو حرام أما هذا ليس من التي يفعلها الناس إنما هي التي يقال في هذا الوقت بحفظ الظلم لأن ليس دور النصرون سواء ليحدثها الصورة في داخل هذه الورقة ليس من فعله ولا من فعله يده مثل آلة التصوير لان لو, لو انك جئت بورقة مكتوب عليها كلاما ووضعتها على آلة التصوير وصورة فهذا يقال خط من الخط من قام بعملية التصوير ام الخط الاول إنما ينسب الخط بقال هذه صورة تخط فلان إذن ينسب الخط إليه ولذلك صورة الفتغرافية لا ينسب إليه أنه خلق الصورة ولا أنه أوجدها ولكن تنسب إلى صحيح للأول هذا الذي عندي أولا وإن تفقه أرجو أن أكون شيخنا ما حكم سماع الأنشيد الديني سواء على الدفوف أو درنبكات أو ذلك وهل يجب جراجل أن يستعمل دفر المناسبات الدينية كما يسمى؟ الدفم من الآلات الموسيقية المحرمة ولذلك قول أبي بكر رضي الله عنه وأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمزمار من مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى وسلم لم يقل له أنه ليس مزمار من مزامير الشيطان بل أقرم ولكنه قال له إن اليوم يوم عند فدل على جواز استخدام الدفم في أيامنا ثانيا لما رجع النبي فصل بعض غزواته فرجعته المرأة وقالت يا رسول الله اني نظرت ان اعادك الله سلاما ان ارغبه فقر اسكبت الفقر فعلي هذا واحد فهو انجاز استرقفه الى الاهل من, أهل من أهل مزامر الشيطان فيلحق بنا حرما من مزامر حرم الشيطان طيب هذا عام تحريم مزامر الشيطان وآلات الله ومعازف كما في الحديث الذي في صاري البخاري وهو حديث صحيح والمحزم لم يصل في تضعيفه هذا كلام جيد صحيح أن يضاعف هذا الحبيب لأنه لأن البخاري لم يصرح بالتهديد فيه فهذا ضاعف لأن البخاري لا يرهم التبليس ولا بالأسلال الخفية وهيشان بن عمار هو شيخه ثم إن الحديث قد وصل من طرق أخرى كما في معجم الإسماعيل ومفتخرج الدف أن الأدف مزمن لكن أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ريد وأجازه لمناسبة فرح لكن هل النائي جائز حديث ابن عمر حديث ضعيف وإذ ذكره في إغاثة الله فأنا ولا أذكر لأنها سكت عليها من أوقع ولكن الحديث ضعيف وباطل وهو أن نبي صلى الله عليه وسلم سمع رائيا بمزماره ومعه ابن عمر وكان يقول له اسمع لنا اسمع لنا انت حتى ينتهى اقاما بمكانا قد وضعنا في الصلاة واصبعي في الدنيا فازالهما لما ذهب الصد فالأحليكم لا يصف بعضهم وانصحاه بعضهم فإذا هو مزمار من زين الشيطان جازة ليوم فراح ويوم عيد لكن من الذي يفعله النساء الجوائريات يضربن الدف في بيت النبيس الجوائري امرأة والمرأة قالت يا رسول الله نذرته إن أعادك الله فامرأة فإذا الرجال لا يفعلونهم ولذلك صدق الإمام أحمد عليه رحمة الله عندما قال خرجت من بغداد والتركت السنة أو الفشق والتقبير هو النقر بالدف ولذلك لا يفعل ضرب الدف إلى النساء ومخنفة الرجال لا يفعله إلا النساء وهذا جاهد ومخنة الرجال وهؤولئ من عنون في قوله صلى الله عليه وسلم لعنى من تشبه من الرجال والنساء ولعنى اللهم من تشبه من النساء فهؤولئ مخنة من عنون لا يدرر لأن يفعله أنا وأهل شايف كان يتمعه وهل يجب أن, أن يسمع الدفة من المرأة لا كما سمع النبي صلى الله عليه في يوم الإدم وفي يوم طرح أما في غير ذلك فلا يدرر الحق بالمزامة لا نشيد من غير دفر هذا هو حكم الأنسيب بالدفر أما الأنسيب من غير دفر فجائزة والحديث أن جسر في قلب القوارين كان حاديا في بعض المسوات النبي صلى الله عليه وسلم فأن الرجل صاحب الصوت النبي الشديد ببعض الأسعار التي هي جائزة في ذاتها لا أن يتشبه بالنساء ولا أن يذكر العورات ولا أن يهيج السهوات لكل احراق لا يجوز اما ان ينشدوا نشيد طيب فلا باس به وقد على احمد عليه رحمه الله فقال ان الناس ينشدون ويتغنون قدما لا يقولون فجعلوا يتغنوا ويقول ويقول يقولون الى ما قال لي ربي ام استحللت تعصيني وتخذ الذب خلقي وباصني تاجيني فقال له يا احمد اعيد حل واستطربا ثم أدخل بيته ثم عنشيده أي بكاؤه من داخل الحجور ويلوز الناس أن يتغنون بالقرآن بصوت طيب ويتمنون بالأشعار بصوت طيب وعرب لا التفعيل يتغنون بالأشعار كما يذكر عن صنات العرب يقال إن الأعشاء كانت يت... <تصفيق> كان ثمي بذلك لأن شاره يقيل أنه كالصناجة لتطريره وقل لا كان إذا ألقى شاره كان كالصناجة لجمال صوته والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلحون أهل العرب العرب كانت ماذا تلحن الشعر أمرهم بقراءة القرآن على لحون أهل العرب وإياكم ولحون أهل العجب وهذا شيء يعرف من القرآن. فإذا يجوز تلحين الكلام تلحينه لأنه ليس بضرب الآلة المسلمة تلحينه بإخراجه بالصوت النذيء وبتلحينه بالمقامات المعروفة عند العرب هذا لا بأس به لا بأس به حتى أن يقرأ القرآن بلعون العرب كما أنه يقرأ الشعار ولا نشير العرب فلا بأس به نعم لكن يجوز قراءة الأشعار التي ترهم الهيفة والمروان وتهيز كما قلت الفتان نعم. يعني ذا يقاس سماع الأنشيد التي هي بالدفوف على السماع نريسة صلى من الجواري الدفوف أنا قلت يجوز سماعه يجوز يجوز للمسكنها يسمع الطرق في يوم عيدا قلت لا نحن نقول عنها حكم الأن الأنشيد المنتشرة في العالم هي بالدفوف يجوز يقاس عنها يجوز يجوز ولكن لا يجوز للرجل أن يضرب عليها نعم. هو هو الرجل طبق نعم شو شو قال قال يقول طيب لكن يضربه أسمعه نعم وإن أسمعه نعم. ما بده يعرفوا فريدي انا اسمعها شبابنا وين اسمه يا غير كلام فيهم هاي المساله اصوليه لا ما حكم لبس المحلش على يسمونه محلب في الخطه في الوضع اليمنى نعم هذا مش المحلش هذا مش اتباع الزواج اي هو اللي مول المحلش لا المحلش اللي المحلق المضرومه الدهره او فضه إيه ليس خاطر له ليس خاطر له له فصل هذا رياضه ان هذا المسار يستخدمونه يعني لازم يكون محتشم نعم طيب تبغون هذا رمش على جنب خادم خط نعم خاطر بالله خاطر الشباب الشباب بيروحون هذا من المحرمات المسيمه هل سماع الأنشيد التي بالدفوف على السماع نبي صلى الله عليه وسلم من الجواري للدفوف أنا قلت يجوز سمعه يجوز يجوز يجوز يمس انها يسمع الدفوف في يوم ايدن وفي يوم قلت لا نحن نقول عنها حكم الان الأنشيد المنتشرة في العالم ايه والدفوف يجوز يجوز يجوز ولكن لا يجوز للرجل ان يضرب عليها نعم هو نعم. هو دي ريشين فضلت نعم هو قد يقول طيب ان بلاتينوس يضربه وفريق انا اسمعه ويقول نعم وين اسمه نعم, نعم. الله فيكم هذه المسد اسوديه لا في ما حكم نفس المحبس الذي يسمونه محبس في الخطبه في الوضع اليمني بالضبط فاطمه في المحبس فاطمه الخطبه وفاطمه الزواج اه ولكن هو المحبس, المحبس يسمونه لا المحبس يعني المحلق المبروم الذهب او الفضه ليس خاتم الخاتم الذي له له فص نعم هذا يا هذا المسار يستخدمونه لازم يكون محدث نعم في بسموها كلام بلعش ما بسمو خاتم الخط نعم, نعم خاتم نعم خاتم سواء تقول يقولون هما هذا من المحرمات ما في من التشبه اليه ولا نصر نعم يوجع في ايده ما في الشيخ ناصر ضاني الرحيم المحظى في كتاب هذا هذا من الحرام لا يجب وأصله على هو شيء تديني عند النصارى يفعل النصارى ليس بجائز هذا حرام نعم والان انت قلت المحبس نعم لانهم عندهم المحبس عندهم قبل الزواجة دونزل المرأة ان من شاءت من الرجال وكذا الرجل فاذا تزوجها حمس عن هذا نعم في دين يعني بدعه هذا الذي ورد في القران حتى ولو كان من فضه ليس لانهم الفضه وليس لان الخاتم حرام ولكن لدخول معاني جديده لان معاني البدع لا طبعا الاشياء الشيخ <تصفيق> انا هل تصرف عن هذا الحكم وهي الشيء الان العرف السائد إن المرأة إذا لم تضع هذا المحفز فممكن ينظر لها الأجنالية بأنها ليست متزوجة أو غير ذلك يعني هذا لا يصل إلى في بلادنا لهذه الدرجة أنهم يعرفوا المرأة متزوجة أو متزوجة بها على الشعار هل وصل هذا الاشتغار؟ في, في درجة لبنان درجة؟ في برقة حسب لبنان نعم ما يترتب على ذلك؟ لا ممكن يعني الإنسان إذا كان ملتزم طبعا نحن هذا كلام يغض البصر عنها وكانت تذبور جيدا واجد المحبس فإذا لم يجده ممكن يعني يحاول ليارجيها أنه هو يريد الخطة أو أي ذلك يجذبها إليه يعني, يعني غلبة الشيء أن يصبح الشائعا بين المسلمين والنصارى هذا يذهب صفة بداية هذا بلا شكل كما لان نقول ان لباس النصارى ليس مختصا به ببعلى المسلم تلبس الصغير أو لبس بن طال إذا كان فالفازا طبعا محرم إذا كان ضيقا وليس لأنه محرم لأنه بن طال مشابعته النصارى لكن إذا شعى فيسمح عاما للمسلمين ولغيرهم فإذا شعى هذا الأمر حتى لم يختص به النصارى ثم وصل لأني الدرجة أن يقال الدفريق وما يترتب عليها النمو يلحق ويمزب عنهم حكم البدعة ولا شيء الله تعالى عنه لكن, لكن على شرط ان يصل الى درجة الاشتهاء والقرف الذي تكلمت عنه نعم كارك الله فيك هل م. هذا من اجل انه يعني قلت هذا الكلام من اجل انه محلق او لا من اجل التشعر لا التشيخ لا التشيخ لا احبب ان اذهب لا هو اذا كان اذهب لا اصلا درجة اما الذهاب المحلق للنساء فالدع جاء للنساء واشير نظرا اخطاء في هذه المساله ولذلك فاستدل العلماء على احب ان يحلق حبيبته وهذا لا وهذا اللفظ فقد عن عندنا في التفسير رحمه الله والذي من غير يعني انن حل لمن احب ان يحلق حبيبته فالحبيب فليحلقه نعم حليب الهدوك لقد أرض للمرأة لكن فليحلقه لا تنصر في النحن هذا هو الجواب فالذهب المحلق جائز للنساء والذهب كله جائز للنساء بالأشياء وقول الشيخ ناصر في هذا قولا ريض الصحيح نعم. بارك الله فيك شيخنا ما حكم حبس الزكاة مؤسسات دينية تأتيها دي أموال زكاة تحبسها للظروف الطارقة أو غير ذلك الذي أعتقده أنها حرام حرام وهذا من إجرام هذه المؤسسات للأسف, للأسف فيها من المخيصة العظيمة أولا أن هذه الأموال مع اكتبارها وكثرتها لا تصل إلى مستحقها والفقراء الكثير فلماذا تحبسوها عنهم؟ ثم ثانيا من عينك قيما انت من عينك قيما على ماله وهو المال الان لما خرج من يد المزكي صار من حقي الفقير فعين فقير عينا قيما فهذا فيه مسائل عظيمه ولولا الحقيقه ضيق الوقت لفصلت فيه ويد في نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك صلاة الفجر والناس قيام حتى رجع إلى بيته فرجع فقال لعلكم تعجبون قيمة الصلاة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم ثم ترتهم وذهبوا إلى بيته لماذا لدراهم حبست من الأموال خافة أن يموتها على حرومة حبس مال الزكاة قيما؟ من عينك ان تقيما من عينك تقيما لاتى السمد ثم قال ذلك لتنمي من اجل ان تكون انت سيدا متاخذ الاجره بل هو مجرد طالب درس يقول كل على المال ويستمع له مال السكاه ويقول قيما وهو ياخذ من ما اجلك على اموال الفقراء الفقراء لا يؤينون ولو غيرتهم لا طلعت امل وهم مالهم في الحقيقة بل يجوز لهم ان يقاتلوا حقيقا اخضر من هذه المسائل بي الذي يقوم بها يعني من يزعم انحرص على الاسلام هذا ما يجب ان يصل الى مستحقه في نفس الوقت ولا ولا يحبث ولا لحظة هذا حرام لا يجوز وهم اثيمون ومجرمون وفيهم اجرام علم رسول هذا المال الى مستحقه قد يكونوا قال نحن نحن نستجمعه للفقير ماذا يعينك أولا ثانيا الفقير محتاج ليأكل أعطيه ليأكل وهنا نرى في بعض المؤسسات في بلادنا تجمع المليون في رمضان وتوزعهم الدنار على طرور العام أن توزعهم مرة واحدة أعطوا الفقراء هل مالهم؟ هل مالهم هل ما تستكثر عليهم هذا المال؟ إذا تستكثر أن يكون أن يأخذ الفقير الدنار تستكثر عليهم من أجل أن عليه الطوال العام 10 دنليل في كل 50 جنيه في كل شهر حتى يبقى فقيرا فقير مال وحرفي ولأنه... لأن هذا المال ماله هذا إجرام هذا حقيقة لا وجه له وكل مصلحة الدعاء كافة مصلحة الفقير أن يقبض المال أن يأخذه وأن يستثمره وأن يأكله انت قد تقول نريد أن ننهي الفقر هل تأخذ المالك لنهي الفقر حقيق لا يدوز حبس المال باستثماره من غير ابنه. فانت واسطة احمل المال للفقير طبعا هذا ما حقيق نعم بارك الله فيك هل يطلق كذلك على مال غير الزكاة كمال هو يعني اخذ من اجل الايتام ولكن يعني يقصت لهم شهريا ويبذلك كذلك هذا لا يجب كل هذا المال أي مال صدق يجب أن تصدر مستحقها هذا هو الحديث الذي بإلى أيدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الفجر والناس قيام مشترص الفجر الكلية لأن من أجل أن يوزع دواهم بقيت في بيت هذا نص في قد ذلك انت من عينك طيما قل له من هذا المال مال, من مال الفقير هل الفقير عينك اما انت تقول عيني المذكي هذا المال له صلة في المذكي المتصدق المذكي او المتصدق قطعت صلته لما تصدق صار من مال الفقير او مال اليتيم فهو عمش لك تقول هو يعني لا يفجي لماذا إن فعله بحق رباط فإن كان سفينا رينا قيما على هذا السفيك الصغير اليتيم وكيلا خاصا له يتصرر بما يقوم بمصلحة هذا فقط. لكن لابد من إقرار هذا الوكيل ولا أن يفرض نفسه لأن المال بين يديه بل لابد من أن يعين وأن يغرف دينه ومشاهده هذا هو أن يستثمعه واستثماره يعود إليه إلى الفقير هذا مال يجب أن نعرف هذا المال هذا الجزء من المال ومال هذا الشخص فإذا كنور أخذه ويستثمر باسمه ويأصل من المناسات هذا هو طيب دارك الله فيك إذا كان يعني هناك المؤسسة هي للأيتام ولأغاثة المحتاجين فهل يصرف من هذا المال لبناء مساجد وكذا بحجة الله عوض لا يقول بها هذا عاقل ولا من في قلبي مستطل من الليل. هذا مال اليتيم خاص مال خاص أي جمسا أن تقول أنت يجري لك أن تأخذ من مالي دون أن أجري ودون إرادتي من أجل أن تبني مسجدا لا المؤسسة هي مؤسسة للأيتام وإغاطة المحتاجين وأتبني بمساجد هذا المال لمن؟ عندما خرق للفقراء والمساكن؟ فقراء والمساكن للأيتام وللمحتاجين هذا القول فكرت تبغى نعم ساجد لا ما يجوز لا كما قلت طيب في الطائره يعني بمدي يعني 20 ساعه وغير ذلك لوحدها لا يجوز الا لضروره لا يجوز للمراه ان تسافر مسيره أي مسيره الإبل يوم الا في اليوم والليله الا مع هذه محرم اه مسيره الا مع هذا محرم فلا يجوز ان المراه تسافر سفرا محررا سفرا مما يقال له السفر اليوم عالمهرب الى للطرورة يعني للطورة لا يطلق يعني على 24 ساعة الان في الطائرة لا انما هو السفر بسفر العصر الذي خاطب النبي تصلم به القوة السفر يوم مليلة هو سفر رواحد من الابت يوم مليلة اما 14 ساعة الان فربما يسافر يقطع كرة كلها فالذلك لا يجوز ان تعمل النصوص بالمعاني الارفية الا على الارف الذي خطب به هذا النص ومصحابه رضي الله تعالى عنه لكن اقول للضرورة نعم لان هناك ظروف كثيرة راكدة وللضرورة وهذا تفصله يعني لا يمكن ان يحاط به ان تضر كل مسألة على حدة ونك البعض يجد المراه ان تلبس البنطلون اذا كان فوق يعني شيء ساتر لل ذلك فهل هذا يجوز اللباس له شروطه فاذا كان فالبنطلون الى الان معلوم انه من لباس الرجال ولا يجوز للمراه ان تلبس لباس الرجال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المراه لباس الرجل وان يلبس الرجل لباس المراه فهذا البنطلون نزال الى الان هو من لباس الرجال وهو مختص بهم فحينئذ حرام على المرأة تنبسه ولو كان ساترا ولو كان فضفضا لماذا؟ لانه لباس رجال نعم ولو كان ينس لا لا لا قلت ولو كان ساترا ساتر لان الحرمة جاءت من اي؟ جاءت من مشابهته ولانه لباس رجال <تصفيق> نعم غير كيف يعني تخرج زكاه مال اليتيم او زكاه الحليب اذا كان هناك زكاه على حليب المراه زكاه <تصفيق> الحليب تقدر مثلا عند المراه 100 جرام يعني انه اذا منها جرام فوق مثلا الزكاه 100 فتقدر كم هذا فطر كرمال المئات الروم مثلا الروم في نسبه جنيهات انجليزي فتطرب 20 جنيه في بنئه الروم 100 جنيه شنو انا كده تدخل في ولو كان للسين يعني هو ال... ولو كان للسين نعم طبعا توكانا كده شكل اما جاء ذهب عليه الشكل هذا طول الصواب وهذا الذي عليه لا حاجه والذي منعوه من اهل العلم مثل امام احمد وامام الشافعي طبعا الزكاة الحلي هل عليه زكاة أم لا الصلاة أنه عليه الزكاة وهذا الذي عليه حديد قال الصاصمة أدين زكاة قالك لا قال هو في النار أو كية من النار وذلك زكاة وهذا الحديث الكثير في الترهيب والترهيب على حديث الصحيحة في ذلك والذين لم يجيبوا إنما الحقه بما للقنية والاتصال اوجص والنص فيه لا والنص الى جاء لا تعمل القواعد الاصوليه الفقهيه في المسائل لان النص حاكم على القواعد الفقهيه الاصوليه وليست الاحكام الاصوليه حاكمه على النص فهنا اذا وجد امر متخجه يجب على المراه تخجه سكات الماء هذا الذي تفسره اما ما اليتيم نوع فايسك قال يا كان يفعل بذلك تقول عائشه اتجروا في أموال الأيتام لألا تأكلوا الصدقة وضعوا أهل العلم لم يوجب زكاة على الأيتام كهو اختيار الشوكان وقد أعطى في هذه المسألة فالزكاة حق المال كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهم قالوا أنه كالصدق غير به المرق وإنما هو واجب في الدم لكن هو واجب على المال على الصحيح هذا طاب على عالم الله خيره وبارك الله فيك بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم والسلام والسلام والسلام والسلام ورحمه الله وبركاته انا قد فرض اثناف هذا القران ليزكروه وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لبتغوا الى ذل العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن, ولكن لا تفطهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أجبالهم نفورا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 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوتون خلقا جديدا قل كونوا حجارةً أو حديداً أو خلقاً ما يكفر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون يَوْمَ نَغُوكُمْ فَتَسْجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِالسُّمِّ إِلَّا قَلِيلًا وَقَالَ عِبَادُهُ يَا قَوْمِ الَّذِي هُوَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مبينا رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ أَيُّ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ وَأَيُّ يَشَأْ عَلِقَكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ